رسالة إلى نفسي. رويدك رويدك رويدك. فالأسابدني أحاكي هم من هم من هم. لا أطيق بها حراكا ظننت العيش لذات ولهوا تنال به من الدنيا مناك فلم تشرب من الحرمان إلا كؤوسا يستطيل بها ظناكا كفرت بلذة الإيمان حتى توشك بعثت إليك من شعر أجب يا صاحبي ربا داك أفق يا صاحي لم نخلق لنله ولا لنصارع الدنيا عراك تذكر يا أخي يد المنايا إذا خططت فتك قاطعة هواك إذا بكت العيون عليك حزانا وأوهى الموت من نزعي قواك إذا أمست التراب لكم في وضم القبو صدرك واحتواك سواك وإن بكوك اليوم أنس فلن يبك عليك غدا سواك فلن يبك عليك ودن سواك ستنجو إن أطعت الله قرابا وإن أعرضت فانتظر الهلا Al-Fatihah okay.